وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهدت الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم العلم النافع يزيدنا وإياكم من فضله سبحانه وتعالى ونجعلنا وإياكم جميعا مذاتا مهتدين غير ضالين ولا مضللين. أذكركم أيها الأحباب أن وقت الدرس يبدأ الساعة الحادية عشر والنصف كل يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس وغدا الخميس ما في درس غدا الخميس ما في درس لانني سأسافر بإذن الله جل وعلا وربما الاسبوع كذلك اللي بعده يعني الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس بعد اسبوع لا اعلم هل يوجد درس او لا ولكن سأخبركم ان شاء الله تعالى عندما يتيسر لي الامر وانحصرت على جهاز ان شاء الله تعالى في سفري اتكلم منه باذن الله جل وعلا سأخبركم ولكن غدا ما في درس ان شاء الله تعالى ونسأل الله جل وعلا ان يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح ايها الاحباب وصلنا بالامس في المسألة الاولى من المسائل الثلاث المسأل الأولى من المسائل الثلاث نحن انتهينا من المسائل الأربعة وهي العلم والعمل به والدعوة إلي والصبر على الأذى فيه والدليل على هذه المسائل قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبت ثم ذكرنا كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه حين قال لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة نكفته. ثم استدل الإمام محمد عليه رحمة الله بكلام البخاري رحمة الله جل وعلا علي حين قال البخاري باب في صحيحه العلم قبل القول والعمل واستدل بقوله سبحانه وتعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك هذه المسائل الأرضعة انتهينا منها وشرعنا بالأمسى في المسألة الأولى من المسائل الثلاث لأن كتاب الأصول الثلاث مقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول مسائل أربعة والقسم الثاني مسائل ثلاثة والقسم الثالث معنى الحنيفية والقسم الرابع الأصول الثلاثة المسائل الثلاثة ذكرنا منها بالأمس قول المؤلف رحمة الله تعالى عليه إن قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم وملمة تعلم أربعة أو تعلم عفوا تعلم تعلم صلاة في والعمل بهن الأولى إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملة إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا هذه المسألة الأولى إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل على ذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا هذه الآية دليل واضح على هذه المسألة هذه الآية في سورة المزمل دليل واضح على هذه المسألة فأول ذكر هذه الألفاظ في هذه المسألة أن الله خلقنا وعلمنا بالأمس معنى الخلق قلنا الخلق هو إيجاد الشيء من العدم إلى الوجود الخلق هو إيجاد الشيء من العدم إلى الوجود وقال جاءت الآيات الكثيرة بأن الله جل وعلا هو الذي خلقنا أي هو الذي أوجدنا من عدم إلى وجود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 وتحدى الله سبحانه وتعالى المشركين على أن يخلقوا ذبابه فقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب كما أن الله جل وعلا خلقنا كذلك هو الذي رزقنا سبحانه وتعالى فالله جل وعلا هو الخالق وهو كذلك الرازق سبحانه وتعالى وهذه من صفات الضبوبية وهي من أفعال الله سبحانه وتعالى هذه الصفات تسمى صفاته الربوبية اي اختص بها الرب سبحانه وتعالى وهي من صفاته جل في علاه فهو الخالق وهو الرازق جل في علاه وهو المعطي وهو المانع وهذه العقيدة عقيدة توحيد الربوبية لا ينكرها أحد من الناس أو من الخلق فرعون وأقر بها كفار قريش فما من أحد إلا وقد أقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفوسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فشهد الخلاق كلهم على أن الله جل وعلا هو ربنا وهو إلهنا وهو المعبود دون ما سواه فكما أن الله جل وعلا هو الخالق كذلك هو الرازق سبحانه وتعالى ومعنى الرزق معناه في اللغة هو ما ينتفع به وهو العطاء الرزق معناه ما ينتفع به وهو العطاء والرزق الحسن وما يصل إلى صاحبه بلا كد في طلبه وقيل أنه ما وجد غير مرتقم ولا محتسب ولا مكتسب وهذا ما ذكره علماء اللغة كما جاء في لسان العرب وكما جاء في مختار الصحاح وكما جاء في التعريفات للجرجاني ذكروا معنى الرزق ويظن الناس أن الرزق فقط في المال ويظن الناس أن الرزق فقط في المال إذا أعطي مال قال الحمد لله رزقنا فلا يحصر الرزق بالمال فحسب فالرزق أوسع من أن يحصر فقط بالمال فالإيمان بالله جل وعلا هذا من أعظم الرزق الهداية إلى الطريق الصحيح من أعظم الرزق من الله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم هذا وكذلك حب آل بيت النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا من الرزق والعلم الصحيح النافع رزق وكذلك الحلم رزق والخلق الحسن رزق وكذلك الأدب بالأداب الشرعية والخلقية رزق والزوجة الصالحة رزق والولد الصالح رزق والمال كذلك رزق وكل هذه الأشياء التي ذكرناها من الذي رزقك إياها هو الرزاق سبحانه وتعالى والله جل وعلا الذي منّ عليك ورزقك بهذه الأشياء فإذا الرزق لا يقيد فقط بالمال إنما هو أوسع وأشمل فكل ما هو نافع فهو رزق من الله جل وعلا للعبد لأن العبد ضعيف وفقير وهو بحاجة إلى غني والغني هو الله جل وعلا لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون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 ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وقال جل وعلا قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل يا محمد أخبر الناس قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله الله جل وعلا هو الذي يرزق العطاء بيده جل وعلا سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا فتقولوا وقال سبحانه وتعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب الله يرزق من يشاء من عباده من غير حساب إذن الله جل وعلا من صفاته أنه الرزاق ومن أسمائه أنه الرزاق وهذه الصفة اسم وصفة من أسمائه الرزاق وهذا الاسم يدل على صفة عظيمة أنه يرزق ويعطي سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا فلا يجوز الإنسان أن يقتل ولده خشة ماذا؟ خشة الفقر فإن الإنسان قد كتب له رزقه وهو في بطن أمه والذي يرزقه هو الله جل وعلا قل نحن نرزقهم وإياكم والآية الثانية نحن نرزقكم وإياهم فلذلك ينبغي على الإنسان أن يعتقد اعتقادا جازما أن الرزق بيد الله وليس بيد المخلوق ولو كان الرزق بيد المخلوق لمنعه على الخلق لو كان الرزق بيد المخلوق لمنعه على الخلق ولو لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشة الإنفاق وكان الإنسان قتورا فهذا الإنسان إذا كان بيده الرزق سيمنعه على الناس والله لو كان الهواء بيده لمنعه على الناس وهذا من فعل الظلمة والمتجبرين والمتكبرين ولكن الله جل وعلا عطاؤه واسع فهو يرزق سبحانه وتعالى كل الناس ولذلك الإمام السفارين رحمة الله تعالى عليه قسم الرزق إلى نوعين النوع الأول رزق خاص النوع الأول من الرزق هو خاص وهو الرزق الحلال للمؤمنين وهذا هو الرزق النافع الذي هذا الرزق النافع الذي يكون عونا على طاعة على طاعة الله سبحانه وتعالى هذا الرزق النافع وهو خاص في حال ل ليهل الإيمان في حق المؤمنين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 إذا خصه الله جل وعلا لأهل الإيمان بهذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من أخرج لعباده والطيبات من الرزق والهي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أما الرزق الثاني والنوع الثاني من الرزق فهو رزق عام وهو ما به قوام البدن هذا رزق عام كان حلالا أو حراما وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا كما قال الله جل وعلا وما من دابة وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين تمام الدابه الدابه هي التي تدب على الارض تمام الدابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فلذلك هذا الرزق العام ربنا جل وعلا أعطاه لجميع الخلق المسلم والكافر فأما المسلم فينتفع بالرزق على طاعة الله سبحانه وتعالى وأما الكافر فرزق الله له إنما هو اختبار وامتحان وسوف يسأل عن أكله وعن شربه وعن ملبسه وعن منامه كل ذلك سيسأل عنه يوم القيامة كما قال الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فهذا الرزق الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للكافر إنما هو استدراج طمتحان قال وأملي لهم إن كيدي متين فهذا الرزق إذا ناله العبد وهو مسلم فعليه أن يستغله في طاعة الله جل وعلا نعم إذن هذه المسألة أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملة علمنا الخلق وعلمنا الرزق ثم أن الله جل وعلا بعد ما من علينا بهذا الخلق وما من علينا بالرزق من الله سبحانه وتعالى من الله جل وعلا علينا في شيء آخر ألا وهو لم يتركنا همل فليس من حكمة الله جل وعلا أن يترك عباده همل حاشاه جل وعلا فالله سبحانه وتعالى حكيم وخلقه بديع وسبحانه وتعالى ما خلقنا عبس ولم يتركنا سدى ما خلقنا عبس من غير حكمة ولم يتركنا سدى من غير بيان وإرشاد تبهنا لذلك علمنا أن الله جل وعلا لماذا خلقنا خلقنا لعبادته ولم يخلقنا سبحانه وتعالى عبث وكذلك لن يرزقنا عبث رزقنا سبحانه وتعالى لكي نتقوى وهو الرزق العام لكي نتقوى على طاعته جل وعلا بهذا الرزق ولم يخلقنا عبث سبحانه وفي نفس الوقت لم يتركنا سدى من غير بيان ولا إرشاد فهذه المسألة أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا ليس هناك من يرشدنا أو يدلنا أو يوجهنا إلى الطريق الصحيح هذه ليست حكمة فالحكمة أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحج على الخلق بالكتب التي أنزلها وبالرسل الذين بعثهم إلى أقوامهم كما قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذا لم يتركنا سبحانه وتعالى إيش لم يتركنا من غير بيان ولا إرشاد ولم يخلقنا همل يتركنا همل ولم يخلقنا عبث فمن ظن ذلك فهو ضال وظل وهو بعيد عن الحق فالمؤمن عليه أن يعتقد أن الله جل وعلا أرسل رسول وهذه المسألة أيها الأحباب هذه المسألة تقتضي كما قلنا متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المسألة أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا قال بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة أيها الأحباب لابد أن نقف عندها. يقول الله جل وعلا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا قل الله والرسول وقال سبحانه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال جل وعلا قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله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 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هذه الآيات أيها الأحباب التي رأناها تدل على طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام طاعته واجبة بل هي فرض عين على كل مسلم بل لا يصح الإيمان إلا بطاعته عليه الصلاة والسلام وباتباعه صلوات ربي وسلام عليه ومحبته عليه الصلاة والسلام هي أغلى من محبة أنفسنا قال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه قمهاتهم فهو أولى بأنفسنا عليه الصلاة والسلام فطاعته فرض عين وهي أصل من أصول عقيدتنا ولا يصح الإيمان إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام فالإيمان بالله وحده لا يكفي لابد من الإيمان كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد أن لا إله إلا الله يجب عليه أن يحقق لا إله إلا الله في الدنيا ومن شهد أن محمد رسول الله كذلك يجب عليه أن يحقق معنى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا إذن الله جل وعلا لم يتركنا همل بل أرسل إلينا رسول هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام طاعته هي من أعظم دخول الجنة فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار قال عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخلون الجنة إلا من أباه قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار والطريق الصحيح لا يكون إلا عن طريقه قال الله جل وعلا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 بهذا القرآن العظيم إلى صراط المستقيم وإنك لتهدي بأخلاقك وإنك لتهدي بكلامك الطيب وإنك لتهدي الناس بسمتك وعقيدتك وصدرك وحلمك الناس إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور إذن من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل الجنة كان من أهل الجنة لأن الإنسان يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إذا كان إيش؟ إذا كان مطيعا لله ورسوله قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول انظروا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إذن الله جل وعلا بين في هذه الآية العظيمة أن الحشر يوم القيامة لا يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا إذا أطاع المسلم الله ورسوله هذا هو الشاهد. كذلك لا يكون له الرحمة يوم القيامة لا يرحم هذا الإنسان الذي ماته ليس له رحمة إلا بخمسة خصال إلا إذا حقق خمسة خصال ومن ضمن هذه الخصال طاعة الله والرسول قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذه خصلة من خصالي على الإيمان والمتحابين في ذات الله جل وعلا المؤمنون والمؤمنات قال إيش؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وماذا بعد؟ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وماذا بعد قال ويطيعون الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله قال أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فهذه الآية اجتملت على عدة صفات ومنها ويطيعون الله ورسوله وكذلك أن الحياة الحقيقية إذا أراد إذا أراد الإنسان أن يحققها في الدنيا سعيدا يعيش سعيدا مطمئنا وعلى هدى فماذا علي أن يستجيب أن يستجيب لله والرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول يستجيب لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم الحياة الحقيقية وليست حياة البهيمية ليست الحياة التي فقط همها الأكل أو الشرب أو اللعب أو النوم إنما الحياة الحقيقية أن يستجيب العبد لله ورسوله فإذا استجاب العبد لله والرسول قال الله جل وعلا قال لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فإذن هذا هذه المسألة اقتضت طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم المخالفة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 وكل ضلاله في النار قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والده وولده والناس والناس أجمعين والناس أجمعين قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين إلا نفس التي بين جنبي إلا نفس التي بين جنبي قال لا يا عمر لا يا عمر قال يا رسول الله ونفس التي بين جنبي استرجع وقال ونفس التي بين جنبي قال الآن يا عمر الآن اكتمل الإيمان وتحقق كذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكل عمل لا يكون عن هدي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود كذلك يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ثم أن العقوبة تتنزل والبلايا والمصائب والفتن تتنزل على أقوام يدعون أنهم يشهدون أن محمد الرسول الله ولا يطبقون سنته بين بينهم لا يطبقون سنته بينهم ولا يتبعون آثاره عليه الصلاة والسلام ولا يقتدون به في صلاتهم وفي حجهم وفي صيامهم وفي زكاتهم وفي أفعالهم وفي دعوتهم وفي عبادتهم بعظومها لا يتبعونه هؤلاء تأتيهم العقوبة من الله جل وعلا قال الله جل وعلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا من هو موسى عليه السلام وهارون أرسله الله جل وعلا إلى فرعون كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى هنا الشاهد فعصى من من هو العاصي فرعون فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فليحذر الإنسان أن تحل عليه العقوبة وأن يؤخذ أخذا وبيلا كما أخذ الله فرعون وأغرقه وجعله آية سبحانه وتعالى جعله آية من بعده الناس يشاهدون هذه الآية أنه لم يدفن فرعون ولم يتأثر بجسمه بقي جسمه آية لمن بعده فلذلك ينبغي على كل مسلم أن يحقق معنى أن عمد رسول الله وسنقف بإذن الله جل وعلا على هذه المسألة ونشرح شيئا منها بقي يسيرا نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم سنقف عندها ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذنه سبحانه وتعالى اللهم نسألك يا ربنا أن تعلمنا وأن تفقهنا وأن تثبتنا وأن ترحمنا برحمتك وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا نتلقى بعض الأسئلة ترسل الأسئلة إلى إلى أين أخينا عراق هيا تبسل الأسئلة إلى ابن الخطاب نعم إلى عراق أنصار السنة أو إلى ابن الخطاب جزاكم الله خير إن كان عندكم بعض الأسئلة ترسل إليهم وثم بعد ذلك يطرحونها الأخوة ونقرأها إن شاء الله تعالى تفضل